وَأَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا ذَلَّ غُنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٍ أَيْ يَكْبَرُ وَمَن كَانَ غَلِيَّ فَلْيَسْتَعْفِث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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُفًا وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَقُوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 فإن كن نساءاً فوقثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس ولأبويه لِكُلِّ واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما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 121-ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 122-وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار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 ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِلْطَارًا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 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِ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 ومن لم يستطع منكم طولاً ايمنكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض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 إن تجتل بوكبائر ما تنهون عنهن نكفّر علكم سيئاتكم نكفّر علكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 124- للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا 125- واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتا حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهم فعيظوهن واهجروهن في المضاجع فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبهوا عليهن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 واليتامى والمساكين والجار للقرب والجار الجنوب والصاحب بالجب وبن السبيل والصاحب بالجب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر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 يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا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 أو جاء أحد منكم من الغائِق أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عم مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليّ بألسنهم ليّ بألسنهم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 معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من المك فإذا ليؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من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 رأيت المنافقين يصدون عك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، إن أردنا إلا إحسان وتوفقا، أولئك انهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله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 ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُقِعِ اللَّه وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ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 لَن يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَال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 قل كل من عيد الله فما لهؤلاء القوم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِلْدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ كَفَائِبِ اللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُر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 كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها فحي بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى, إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا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 ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصيرة صدورهم أو جاءكم حصيرة صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتل وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ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 من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَرَائِكُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُونِهِمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَئَنَتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقَّتًا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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكما بين الناس بما أرّاك الله ولا تكُل الخائنين خصماً واستغفر الله إن الله كان غفور رحيماً ولا تجادل عن الذين يختان أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة دنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله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 الكتاب وثمت وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس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 وَأَعْدَ اللَّهِ حَقَّهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءَ أَيُّ بِهِ وَلَا يَجِد لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرٌ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن والتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله مَا في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيقا، ويستفتونك في النساء، قل لله يفتيكم فيهن وما يتلا عليكم وما يتلا عليكم في الكتاب. بفيت من نساء إلا التي لا تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وتعربون أن تكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصة وما تفعلون من خير فإن الله كان به علي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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله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 ان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله لا بِاللَّهِ بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَقْفَرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَلَ ضل ظَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ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 وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 إ مُذبذ بين ب لا إه أ ولا إه أنا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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِلَّا تُبْدُو خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَلَى سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ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 وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وكفرهم بأيات الله وقد لهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 منه ما لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الضم وما قتلوه يقينا بروفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكما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 من قبلك والمؤمن الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد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 مريا وروحٌ من، فَآمِنُوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، وَلَا تقولوا ثلاثة لِذَهُو خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه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 لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله وللملائكة المقربون وَمَن يَستَكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ